وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان أزن بالقص ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنان فيها فاتحة والنخل ذات الأكمام والحبذ العصف وغويحان فبأي آلاء ما تكذبان خلق الإنسان صلصال كالفخار وخلق الجن من نار جن من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب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 سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثقلان فَبِأَيِّ آلٍ ربكما تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنْ سَتَطَعْتُمْ أَن تَفْضُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فانفذوا لَا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 المجرمون بسماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آ أي أنا لاه ربيكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان